Book 2 35 35 في المطار في المطار من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك، أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا. هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ جام من فضلك، مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. وراء سكون فيم رزّارفارا ما. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. وراء سانولز رزّارفارا ما. من فضلك أريد الغاء الحجز. من فضلك أريد الغاء الحجز. فراوس سكيمب رزورفارا ما. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. كن بلاك ورماتور الأفيون سبر روما. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ ما الليبر؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ نو ما يفهم لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط când aterizăm Meta Meta când ajungem când ajungem când ajungem? când plecăm când pleacă când pleacă un autobuz spre centrul orașului? plecăm când plecăm când plecăm când plecăm când acesta este geamantanul dumneavoastră. Hel? Hel Aceasta Aceasta este geanta dumneavoastră. Hel? Aceasta Acesta Acesta este bagajul dumneavoastră. Hel? Aceasta este هذه... أمتعتك؟ كنت بعجز بوت كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلوغرام. 20 كيلو. 20 كيلو. كم؟ Făcut, 20 shrine kilo? Câm? Făcut, ai kilo? Te rugăm să accesezi www.buc2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.